ألا ترون أني أوفي الكيل وألا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنواود عنه أباه وإنا لفاعلون وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَمَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نكتل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 وَلَم مَا فَتَح مَتَعَهُم وَجَلُوا مِضَاعتَهُم رَدَّّتْ إلَْهِمقالَوا يَ أَجَانَا قالوا يَا أَبَن مَ نَ بِهَاذِهِ بِضاعتُ لَا رُدَتْ إلينَا وَنَميرُ أَْلن وَلََميرُوا أَلناَا وَونَحشْلَظُ وَخانَا وَلََزدَادُ كَلَ بَغيرِض ذَلِكَ كَلُ بسير قال ان ارسلهم معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تاتنني به لا تاتنني به الا ان يحاض بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْآهُ إِلَيْهِ أَخَرُ قَالُوا إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَحْزَنْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَلَّهُ وَأَذَلَّ مؤذن, مُؤْذِنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ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 هو ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيته قبل وعاء اخيتم ما استخرجنا من وعاء اخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاظ في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق يأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَو آلِيهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تأويل رؤياي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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث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 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّا مُعْرِضُونَ وَماَا يؤْمنِنُ أَكثَرهُم بالِلهِ إِللاا وَهُم شْرِقُون أَفَأَمِنُوا أنأَن تَأتِييَهُم غاشَة مِنْ عَدَابِ اللهِ أَ تَأتيَغمُ الساعةُ ببعوْتَ أَو تَأتيَغُ السَّاعَةُ بَعْتَتَ وَهُم لا يَشْرُول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قال اسف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف او الى ابويه وقالت ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر ان شاء ورفع أنويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 اي بنوحي اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليهم من اجر انه الا ذكر للعالمين وكاين للایه في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً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 ما قد كان في قصصهم عبره لأولئك الألباب ما كان حديثا افترى ولكن تصديقا الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 اللههُ الذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَْرِ مدتَقْ اللهَّهُ النَّذ رَفَ السَّماواتِ بِغَيْرِ مَد تَ رَلَوات سْتَوعَلَ النعش وَسَخقََّ الشَّمسَ وَالقَمَرَكُُّ يَجرلِأَجٍَ مُسَبَّ يُذَبِّرُ الأأَنْرَ يُفَصِّآياتنَ كُ تُطِلون وَهُو ال الذي مَدد الأبَّ وَجعَلَ فيهَا رواس وَأَنهَا رو وَمِ كلُ السَّمات جلَ فيهَا زَوجَن سنَين يْش الليلَ النَّه إِ في ذَلكَ آيات لقَ تَفَكررُون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 وَ فَل بَعضونَاعَ بَعضل في الأُكُل إ فيِي ذَالكَ ل آياتِ لقَو يِل وَإِ تَعجََ فَجَب قَُهُم إذا كُ تُابًا إِنلَ فيِي خَْطِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ أُنذِرَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّنَ الرَّبِّ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ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 وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعْتَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ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 والذين يدعون مِن دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين بولال وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم في الغدوى والاعصال قل نورب السماوات والارض لله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 قُلِ اللهُ خالقُ كلِ شيءٍ وهو الواحدُ القهارُ أنزلَ من السماءِ ماءً فسالَت أوديةٌ بقدرِها فسالَت أوديةٌ بقدرِها فاحتملَ السيل زبدا فاحتمل السيل زبد الرابين ومن لا ينقذون عليه في النار ومن لا ينقذون عليه في النار بظلم احل يثم او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء